وهل ََ اتاك َ حديث َُِ موسى َُ إ ِ ذ ْ راى نارا َ فقال َََ ل ِ أ َ ه ْ ل ِ ه ِ م ْ كثوا ُُِ ن ِّ ي انست َُْ نارا ًَ لعلي َََّ اتيكم ُْ منها َِْ بقبس ٍَِ و َ ج ِ د ُ على َ النار َِّ هدى ُ فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك إني ن أ انك ربك ف خ ل ع ا ع ل ي إنك بالوادي المقدس طوى وانا اخطرتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لها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 تخرج بيضاء من غير سوءنا آ ي ة اخرى لنريك من آ ي ا ت ن ا الكبرى اذهب الى فرعون إ ن ه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أ م ر ي واحلل ا ع ق د ة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أ ه ل ي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد موطيت سؤلك يا موسى ولقد م ن ا عليك مره اخرى اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم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 فرجعناك الى أ م ك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 فاتياه فقولا ها انا رسولا ربك ف أ ر س ل معنا بني إ س ر اسرائيل ئ ي ل ف أ ر ل معنا بني إ س ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك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 قال ربنا الذي أعطى كل شيء た。あなたの声をかけた。ا なたの声を ا けた。あなたの声をかけ و ل な قال を ل م た。あなたの声をかけた。あなたの声をかけた。ل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض بهذا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك ل آ ي ا ت لاولي ا ل ن ه ا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى ولقد رايناه آ ي ا ت ن ا كلها فكذب وابى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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ض ح ا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أ ت ى قال لهم موسى ولكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم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 فإذا ل موسوعه ي خ ي ل إليه ن ا ب ل س ي للعلوم س ا ل ا أنت ل ا ل ي ه و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إ ن م ا صنعوا كيد ساحل ولا يفلح ا ل س ا ح ر حيث أ ت ى ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة سجدا قالوا آ م ن ا ا ق ل و ا ل ه ا ل د ك ت و م و س ى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 قالوا لن 私たちのことを知っているこ ن, ن ما من ما ما هذه ا من ا ل ب ي とを知っていることを知っていることを知っている ا とを知っていることを知っていることを ا إنا آ م ن ا ب ر ب ن ا ل ي غ ف ل ن ا خ ط ا ي ا ا وما ن أكرهتنا ع ل ي ه م ن ا ل س ح ر و ا ل ل ه خير وأبقى إنه م ي ت ر ب ه مجرما جهنم فإن له جهنم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 وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا, فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي 「私の名前は私の名前を書いて د る」 يا م و س ى قال ه م النابلسي و ع ج ل ت إ ل ي ك ر ع ل ت ر ض ى ق ا ل ف إ ن ا قد فتنا قومك و من بعدك أ ض ل ه م ا ل س ا م ر ي ن فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ق ا ل عليكم العهد أ م ر ت م و ه ان يحل عليكم غضب من ربكم ف أ خ ل ف ت م موعدي قالوا ما و خ ل ف ن ا موعدك بملكنا ولكنا ن حملنا اوزارا من ز ي ن ة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامرين فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم, فقالوا هذا إلهكم واله موسى فنسي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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن ت خ إلى إلى الذي ل ت عليه ف ه レー ا ー」「ファーストレーター」「ファ ذ ストレー ل ー」「ファ ع ストレー 私た ع の思い出はどのように思い出してくれますか م ا قد س ب ق و ق د ع ه النابلسي ك من للعلوم الاسلاميه ق ي م ة و ن ف ي و اسماء ي ا ل ل ي الحسنى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 و خ ش ع ت الاصوات للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له, له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم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 وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أ و يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضى إ ل ي ك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى آ د م من قبل فنسي, فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ا فقلنا يا ادم إ ن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى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 قال اهبط منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى قال رب لمحشرتني أ ع م ى وقد كنت بصيرا قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وعصى آدم ربه ف غ و ى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ف إ ن م ا ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى 「私の思い出はありませ ى تباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي ما نسرف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه والعذاب ا ل ا خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى أ فلم يهد لهم كما ه ل ك ه ا ل آ ل أ ل ن ول ول ا قبلهم من القران يمشون في مساكنهم」「مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح فسبح و أ ط ر ا ف النهار لعلك ترضى